Book 2. Tre og ja. Feløf at en wasaboun. Feløf at en Al Måtte nø. Elsamah, Må du allerede køre bil? هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ هل صرت تأخذ أليانة إلى أرض الغرب؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ ما <تصفيق> ت يسمح أن يجوز يسمح أن يجوز مبيع <تصفيق> يه هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ مو من بتالي هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ أتسمح لي مجرد أن أتصل بالtelephone؟ أم نو؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ أتسمح لي مجرد سؤال؟ مياليس أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟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 لا يسمح له أن ينام في السيارة هل مو لا يسمح له أن ينام في محطة القطار لا يسمح له أن ينام في محطة القطار أتسمح أن نجلس må vi få spise kortet? At der sm bikker im at til der? At der sm at alt Må vi betagegle væ for sig? Hall Jejusu er net farmund Hal Selin? Hall je er